قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساأت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورا